لا يَسْتَاوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 124. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 125. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيم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 إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّفُورٌ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً